الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د الله سمع الله لمن حمده الحمد لله الذي أ ط ع م من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلال وبصر من ا ل ع م ا ي ة وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من ع ل ي ن اهدنا ف ا و أ ط ع م ن ا وسطانا و ك ل ب ل ا ء ح س ن أ ب ل ا ن ا ا ل ح م د ل ل ه غ ي ر م و د ع و ل ا م ك ا ف ولا مكفور ولا م س ت غ وعافيت ن ل ل ه اهدنا م م ن ه د ي وعافيت ن ا فيمن عافيت و شركه الهدى فيمن ت ي ا ر ك لنا فيما أ ع ط ي ت و ق ن ي ه غير ف ع ن ربحيه م ت ك ش ذات ق ض ي فإنك ت م ض ي و ل عليك ا يقضى إ ن ه ل اجتماعي يذل ل من ع و ت تباع ر موسوعه ا ل ا م ن ج ا ب ل ا إليك ن س ت ف ر ك ا للعلوم ه م من م ج ي ا ذ ن ب الاسلاميه خ ط ي إليك ا ونتوب اللهم ق م ن ن خ ش ت تحول ك ما ب بيننا وبين تبلغ ماصيتك ومن طاعتك ما تبلي لغنا جنتك به و م ن اليقين ما ت ه و ن ب ه ع ل ي ن ا م ص ا ئ ب ا ل د ن ي ا ومتعنا للعلوم ن ا ن ا و س ل ا ن ا م ي ه ا س م ا أ ب ق ت ن ا و ج ع ل ه ا ل ا ر ح م ن ا وجعل فأرنا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 واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا ولا تسلط علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين الهنا يا من ق ل ن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 م و ي و ع ن ا كيد ا ل ك ا ئ د ي ن و ا ل ك ا ا ئ د ت وأعين ا ل ع ا ئ ن ي ن و ا ل ع ا ا ئ ن ت و ح س د الاسلاميه ح د ي ن و ا ح ا ل م ا ك ء الله ا ا ل ح س ن ا ل س م و ا ت اللهم اجعل بيوتنا بيوتا م ط م ئ ن ة تتنزل فيها الرحمات تتنزل فيها الرحمات واصرف عنها المصائب والنكبات اللهم ا م ل أ قلوبنا وبيوتنا, وبيوتنا بطاعتك واصرف عنا جميع سخطك ا و اللهم ص ر ف عنا جميع سخاطك ا اصرف عنا وعن زوجاتنا وعن أ ب ن ا ئ ن ا أ س ب ا ب الشقاء والعناء ب ر ح م ت ك يا أرحم ا ل ر ا ح م ي ن ا ل ل ه م ك س م ل أ ت ق ل و ب م ا ل ا م ل ا و ب ي ه بجميل سترك و ع ا ف ي ت ك ب ج م ي ل س ت ر ك و ع ا ف ي ت ك اللهم اجعل بيوتنا بيوتا تحفها ا ل م ل ا ئ ك ة واصرف عنها, كل شيطان واصرف عنها كل شيطان اللهم ا م ل أ ه ا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصرف عن بيوتنا السباب والشقاق والطلاق و س ي ء ا ل أ خ ل ا ق اللهم كما جملتنا بين الناس اللهم كما, كما جملت أ خ ل ا ق ن ا بين الناس اللهم جمل أ خ ل ا ق ن ا مع والدينا مع والدينا و إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا وزوجاتنا وبناتنا و أ ب ن ا ئ ن ا يا رب العالمين الله جعلنا أوسع اللهم اجعلنا من أ و س ع الناس صدرا في بيوتنا ومعاملاتنا مع اهلينا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم وفق أ ب ن ا ء ن ا لبرنا وفق أ ب ن ا ء ن ا وبناتنا لبرنا ووفق زوجاتنا لحسن التبعل لنا واملا ق ل و ب ه ن رضا بنا وبما قسمته من رزق لنا اللهم اجعلنا في بيوتنا لينين هينين طيبين سمحين قريبين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ل أ ه ل ي ن ا كالارض الذلول ي ط أ ه ا الصغير والكبير ن س أ ل ك يا الله نسالك يا الله كما أ ل ف ت بين سحابك أ ن تؤلف بين كل زوجين أن تؤلف بين كل زوجين تؤلف كل اللهم اجمع بين كل شتيتين و أ س ع د باللقاء كل غائبين اللهم واجعل ذلك في مرضاتك يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك دوام ا ل ب ر ك ة في الزوجات ودماء ودوام اللهم ب ر ك ة في ا ب والبنات ن ن ي ل إ ن ا و و الوافق الوافق ل نسألك نستغيث بك نسألك سؤال الوافق بك سؤال ل ل ا ا ا ن نستغيث بك بك بك ه من م كان في هذا الجمع المبارك ممن حضرنا من الرجال والنساء أ و ممن أ م ن على دعائنا اللهم من كان منهم يشكو ضيقا من بيته أ و ضيقا من زوجه أ و ضيقا من ولده أ و ضيقا في عمله اللهم بدل ضيقه انشراحا موسوعه الراحمين النابلسي م اجعل بيته, جنته. اللهم اجعل بيته جنته. واجعل أنسه في رؤية زوجه للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبا حالت بيننا وبين سعادتنا اللهم اصرف عنا واغفر لنا ذ ن و ب حالت بيننا وبين سعادتنا اللهم قنا شؤم معاصينا وذنوبنا ما احييتنا ما أبقيتنا, ما ابقيتنا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين إ ل ه ن ا يا من قلت جنات عدن يدخلونها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 اللهم اجعلنا واجعل هذا الجمع المبارك من أ و ف ر الناس حظا ونصيبا من هذه ا ل آ ي ة برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهد ظلالنا وارزق عقيمنا, عقيمنا واغن فقيرنا واقض ديوننا, ديوننا, ديوننا, ديوننا, ديوننا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واعتق أ ع ت ق ق ر ب ن ا و أ رقابنا, وأعتق رقابنا وجملنا ما أ ب ق ي ت ن ا وباعد بيننا وبين همومنا وغمومنا و أ ح ز ا ن ن ا كما باعدت بين المشرق والمغرب سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على النبي ا ل أ م ي ن